اطلقتني وحالي ما يخفاق قلوب ما عندي واتحمل نفكر بالطفوف اشصار اسألهم والفكر ينشل بصر يصبح حديد شلون على حسين الحديد انسل غطائي لما نيتك شتصد اشتصد بساعة الوقفة تشوف العين اذا بدم هاني ومسلم بواتر تبتدي ترسم طفوف حسين يا تصبر أقدرًا الدراس محزوز سألتك يا رجل معبو غزارة مدمع سكين حديد بيوم حشر الناس تباعد بيني وبينه كثير جروحه بالدلال جرائم كربل الدينة أشيل بعيني يا رب ليش هو فاضل مرد عينا ردت حين اللي نتحاسب حاسب تحرق بنار كل تلهب بسعير حشار هشم هامت قمر هاشم قطع شفين بصارم da da, Słuchaj, Słuchaj, hamizena, Mistle <śm> <śm> يوم الفزا لك عسى بعين العمو لا شوف رسول الله وجهها غضر العمام بخاص رشدها حزام توصف عرصة المحشار جدام حافي يدير انظار على خيمات والخدر حبيبك يوقع وينها بلمى يتام تتراكم من الصوار يتيما تبكي مسلوب وخوها محترق ثوب يون عطشان شاد ستائها وجسم ابوها ضل على حر الصعيد يا إلهي شو أنت من يحمل يوم الوعي يوم الوعي يا مشلول حندي نصر صر يا رب علي يهون أفق دو عنها تخلى كفي فبقى ولا للعين مصاب حسين يتجلى وعاين بضعت المختار طفلها نام يمطفلة بديها شل خدك دفنها بخصرتك حن لاهي لطف بوضعين اخذ شوفي اخذ سمعي وانا انفخ الصوت عذابي نسمع بيني بتوله تصيح او بني ظلع مكسور مكسور سمع ينصم علي ارحم من جرح ضحكه يزيد شاعر أسامة العامر